ثبتني على اليقين، ثبتني على اليقين، وأجرني من نكر الجميع. <ملك> يا ربي <أمك> يا كريم <أمي> الدين صلوا عليه صلوات الله عليه صلوات الله عليه البركات كل من صلى عليه صلوا الله ان لا اله الا الله لا اله في كل آن حسبنا مولى الورى المبدل المعيد في كل آن حسبنا مولى الورى المبدل المعيد ذل امتدنا يا ربنا والعفو في يوم العيد في كل You learn. اترك الامر وسلم للذي ما شاء يفعل اترك الامر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بره فيليدي يا امي اشكو لك امي يا نبع تحناني في حضنك الحاني يا نبع تحناني في حضنك الحاني جنات رحماني يحميك لي ربي إليه